Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 19 Euzubillahi enşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Zallallezina la yudun liqa نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتب عتما كثيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للنجربين ويعودون حجرا محجورا فقدرنا إلى ما فجعلناه هباء منثرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستغرا وأحسن مقيلا ويوم تشطر السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِرْ ثُلَالًا خَنِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءً وَكَانَ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا فَقَالَ الرَّسُمْ يَا رَبِّ إِنَّ قَمِ اتَّخَذُوا هَذَا 119. وكذلك جعلنا لكم لنبي عدوا من المجرمين، 110. وكفى لربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن كنة واحدة كذلك المثبت به فؤاد كبرتلناه تغتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولاك شر مكانا وأظن سبيلا بلقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تذكرون فَقَالَ مَنْ يُحِلَّ مَا كَذَّبُوا سُلَاءً رَبَّنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً فَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَدِيمًا فَعَادَهُمُ وَثَمُودَ بَأْصَحَابِ الرَّسِّ وَقُوُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا فَكُلًّا نُّظِرَدْنَا لَهُمْ أَمْ سَلَكُوكُمْ لَن تَسْتَغْنَى تَتْبِيرًا فَلَقَدْ أَتَمَّ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي انطُرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُنُوا يَرْنُهَا بَن لَا يَرْتُونَ نُشُ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُبًا أَهَذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِنُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنًا أَيَرَى مَنْ العذابَ مَنْ أَضلُّ سَيِّلاً أَرَأَيْتَ مَنْ تَخَذَلَهُ هَبَأَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْبُدُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُوا سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاحِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَرْنَاهُ إِلَيْنَا قد يَسِيرَات وهو الذي جعل لكم الليل إِذَا سَوَا وَالنَّهَارَ وجعل النهار اللَّيْلُ وَمَا النَّهَارُ بِغَائِبَيْنِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لينذكروا فأبا أكثر الناس إلا كثيرا ولو شئنا لبعثنا في كل ضرية نذيرا فلا تفع الكاترين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مر جل هذا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 111. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 113. ما تخذ إلى ربه سبيله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وستئحي حمله، وكفاه به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. مستوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأبرنا وسابه النسورا تبارك الذي جعل في السماء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 اِذَا خَاطَبَهُمْ كَاهِبٌ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ ساءت مستضرا ومقاما والذين إذا أنفعوا لم يسرفوا ولم وَكَانَ وكان بين ذلك قضاما والذين لا 119. وليس له عذاب يوم الهيامة ليصدر فيه مهانا إلا من صالحا، فإنّه يتب إلى الله متى؟ والذين لا يشهدون الزور فإذا مروا بالله مرو كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخر. صُمٌّ والذين وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا أنت مستغرب من غابة، فَقَدْ فَسَوْفَ يَكُونُ ك ألا يكونوا مني إن شئت نزّن عليهم من السماء آية فظلت أعناقها خاضعين وما يأتيه قد كذبوا فسيأتيهم أنذار ما كانوا فيه يستهزئون أَمَنْ يَعْرِفُ الْأَرْضَ كَمْ أَبْتَسْنَا فِيهَا مِنْكُمْ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ وَإِنَّ وَعْدَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّقِ الظَّالِمِينَ بَلْ مَجْرَا أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكْذِبُوا وَيَضِيغُ صَدْرِي وَلَا يَنطِقُ 111. فأطلق <تضلق> لساني فأرسل إلى هارون 112. ولهم علي منب فأخاس أن يرتدون 113. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم بني إسرائيل قال ألم ربك فينا بنيدا ولبست فينا من عيورك سبين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا انا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فذهب لي ربي حكمه وجعلني من الدرسه وتلك نعمه منها علي ان عبدت بني إسراع. فما رَضَى الْعَالَمُ قَالَ رَضَى السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَكُونُ قِيمٌ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبِعُ قَالَ رَبُّكُمْ لَرَبُّ أَبَاتِ رَسُولُهُمُ الَّذِي أُرسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُ قَالَ رَبُّ الْمَشْيِقِ بَنَا وَرَبُّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا وَجِيهًا مِنَ قال أم لم جدتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبا مبين ونزع يبه فإذا هي بيضا قال للملأ حوله إن هذا لساحر عنيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه فأخاه فابعث في المدى يأتوك بكل سحار عديد فبمع السحرة لميطات يوم معنون فغيل للناس هل أنتم متمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا إِنَّا لَنَحْنُ فِيهِ مُبْتَلُونَ لَنَا لَأَذَرَنَّ إِن كُنتُم مَّا نَحْنُ غَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْغَارِبِينَ قَالَ لهم موسى سيهم ضالب عزة فِي العمر إن لا نحم ضالب، فألقو موسى عصاه فإذا هيت مَا ما يفكون، السَّحَرَةُ السحرة سبدين ضالو، آمنا برب العالمين رب موسى وهرون، قال آمنا لهم قبل ان اذن لكم انه لكذيبكم الذي علمكم السحر فلنفتهعدن لقد قطعنا ايديكم واغلكم من خلاف ولا صلبنكم اجمعين قالوا غير ان إلى ربنا نالقون إننا نذع أن يغفر لنا ربنا قضايانا أن كننا أول المؤمنين فأحيينا إلى موسى أن أسري فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إنهم لا إلى شرمة قريبون، وإنهم لنا لغائضون، وإنما لجميع حافون، فأخرجناه. وأورثناها بني إسراهيم فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجبعاد قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديه 119. فأوحينا إلى موسى أن اغرب بعصاك البحر 110. فانفلغ فكان كل فرق العظيم 111. وأزلفنا ثم الآخرين 112. موسى ومن جمعين، ثم أورغنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. عليهم نبأ إبراهيم 111. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 112. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين 113. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كَذَالِكَ يَفْرَحُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ آتَهُمْ فَآثَاهُمْ أَمْ كُنتُمْ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوما رَبِّ هَذَا لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ذَا وُفْرَةٍ إِنَّهُ كَانَ من فلا تفسني يوما يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأزلفت الجنة للمتقين فبرزت الجحيم للغابين فقيل لهم أينما كنتم 119. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 110. فكبكبوا فيها هم بلغاظون 111. وجنود إبليس أجمعون 112. قالوا بهم فيها يختصمون 121. إذ نسويكم برب العالمين 122. وما أضلنا إلا المؤربون 123. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن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 119. كذبت قوم نوح بالمرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله بأطيعون وما أسألكم عليه من إن أردّي إلا على رب العالمين فاتَّقوا الله بأطيعون قَالُوا أَنُّمِنُ لَكَ وَتَبَعْكَ الْأَعْزَالُ قَالَ وَمَا عِنْيِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطاريد منيل إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهيا لنحلكن من النار قال رب إن قومي كالذنون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعور ثم أورضنا بعض الباضي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ممن وَإِنَّ رَبَكَ ذَهُولُ العَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ مُرسلٍ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمُ الْهُدُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ إِلَيْنَا رَجِعُكُمْ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَبْدِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أتبلون بكل ذيع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله ما طيعون واتقوا الذي أمتكم ما تعلمون أمتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سبأ علينا إذ أم لم تكن 119. إن هذا إلا خلق أولير وما نحن بمعذبير 111. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ اللُّوطِ سِنِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَأُطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجذي إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا فِي في جنات وعيون وزروع ونخب طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا 119. فاتقوا الله وَلَا 110. ولا تطيعوا أمر المسرفين 111. الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون 112. قالوا إنما أنت من ما أنت إلا بشر فَأَتِبْ آيَةً إِلَّا كُمْ تَمِينَ الصَّادِقِ الَّذِي قَالَ هَذِهِ نَقْطُ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ عَدُوٌّ وَلَا تَمَسُّهَا بِشُرُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ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 119. كذبت قوم ميطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم ميطن ألا تتقون 110. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 111. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادوا قالوا لئن لم تنتهيانوا لتكونن من المصرهين قال إني لعملكم 113. رب نجني وأهلي مما يعملون 114. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 116. عليهم مطرات فسأنا قرن ذريء إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له بالعزيز الوحيد 119. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعير ألا تتقون 110. إني لكم رسول أمير فاتقوا الله وأطيعون عَلَيْهِ وما أسأبكم عليه من إن أجري إلا على رب 111. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 112. وزنوا من العصطاس المستقيم 113. ولا تدخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 114. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 115. مَا أَنْتَ مِنَ السَّحَرِ وَمَا أَنْتَ إِلَّا دَجًى مِثْلُنَا وَإِنَّ غُنْكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 أو نيب، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزل ما على دعى الأعجم، فقرأه عليهم ما كانوا به. 119. كذلك سلكناه في قلوب لَا 110. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم بغتة وهم لا يشكرون 112. هل نحن أَفَرَأَيْتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءهُ وما تنزلت به الشياطين وما ينبوون لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذور فلا تبعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ضَخِّفْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العميم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فالشعراء يتبعهم الغاذون ألم تر أنهم في كل باد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفترون 111. إلا الذين آمنوا فعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من تصروا من بعد ما ظلموا 112. وسيعلم الذين ظلموا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 114. فلما جاءها أود يأذور كمن في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين 115. يا موسى إنه ان الله عزيز حكيم والقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان والله مذبرا ولابعد يا موسى فاتخذ لا يخون لدي الذنس إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آيَاتٍ إلى في عون بقومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا بصيرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستغنتها أنفسهم ظلما علما فَالظُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَفسِدينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِنْما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا من نطق الطير فأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتوا على ماهنم قالت نملة يا أيها ان نلدخ مساكنكم لا يحطمنكم سليمان و وهم لا يشعرون فتبسم راحكم من قولها فقال رب امسعني أن اشكر نعمتك التي 111. أنعمت علي بعلا والدي بأن أعمل صالحا 112. وأن أعمل صالحا ترضاه بأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ مَا أَرَى هُدُهُ دُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْعَنَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يظيم <تصفيق> إني وجدت امرأة تملكهم فأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي 111. في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون 112. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 113. قال سننضر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هذا فألقه إليهم ثم ماتولع عنهم فانظما ذا يرجع. قالت يا أيها الملاء إني ألقى إليك كتابا كريما. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبوا علي بأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد قال نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانسلم ماذا تأني قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها بالله وكذلك يفعلون وإني مغسلة إليهم بهدية فنظرة بما يق فَلَمَّا جَاءَ سُقَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ صَيِّبًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يوجع إليهم فلم بجنود الله قبل لهم بها فلم خرجن لهم منها أذلة لهم صغير قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمي، قال عفية من الجن، أنا آتيك به قد لا أنت غضنم قامك، وإمّي عليه لقامي أمين، قال الذي عده. 119. من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 110. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فرل ربي 111. ليبدوني أم أكثر ومن شكر فإن نَمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكْرُ لَهَا عُرْشَهَا نَظُوَّةَ هَتَّيِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ فَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ من 117. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قباره قالت رب إن ني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فلقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصموا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم توحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنزلون 124. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يسمحون 125. قالوا تغاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه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 مرناهم ذق لهم أجمعين فتلك بيوت هدم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلُوْقًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاعِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْمِرُونَ Salakallâhi'l-azîm. <Sessizlik> hatm Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Şerif